وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد باركسل معانتي جمعات معالتي تشاعت جماد الثاني شحن أربعة مئة سلاسان هجرية كمون عصرت شمونت مارس كلتا شحن عصر شدشتين ميلادي اتبغت سألي دروس نوستو زلناخ نكسل كاب كتاب الأصول الثلاثة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبشرح فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى بأركز أبتا أركان الإيمان تطولنا نرنا أبتقدام إتمالتيو وهو قول المصنف رحمه الله تعالى وأركانه ستة أن تؤمن بالله لدينا إيمان لأن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تغيسلنا نيره بكات قدامتي أن تؤمن بالله بربي كن أمن أبدا حدث شرحنا الشيخ بن عثيمين وسيدنا نيرنا مالاتيو ربكم زلو بربعة نقرات أدلة ويمرتعوتات أقريبو ربكم زلو باركسلوا معانتي كتبت الايمان بالله مالتو الايمان بربوبيته نربا منا خرج بالتوقينا مالتو بتي مالت الله بافعاله بتي تكبراتنا يربخ نامن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أي أنه وحده الرب لا شريك له ولا معين رب بينه خسكواسي مخانوخ نأمن كم أون حقا زاي كم زيبن والرب من له الخلق والملك والأمر رب جمعني انتايزون المالتي أول فتيرنا خلقنا رب خلاقي مخانوخ نأمن بين خمزة خلقنا والملك والنان مخانوخ نا كل مخلوقين و انا مخانوقن امن والامر amr دمان ربي قذافكم زخون ازخن امنو له مالتي فلا خالق الا الله بجك حدا ربي فصار يعلن ولا مالك الا هو زخون زونو ند ما ربي مالتي ولا ولا امر الا له زخون تزاز دمان ربي مالتي كما ترب سبحانه وتعالى يقول وما تشاؤون أن الله رب العالمين كله قزي زخوانه أمر خورد كله كاب قال تعالى ألا له الخلق والأمر سورة العراف الآية 54 أب سورة العراف آية عم سانة 4 له الخلق والأمر ألا زياء تردو معلتي تردو أتي مخلاق من ربي إزملكا. <تصفيق> كم هو ان تزاز كرب بيو زورت سلازي كل لبنا نا رب بخن غدف لنا توكل على الله كلنا اليوم موحدين كنكون لنا ما ليت تي زخنا قداي نا سلا زخنا ما ليت تزاز وانت تزاز نا يربي وقال ذلككم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما من قطمير سورة فاطر الآية الثالث عشر بسورة فاطر آية عسرت سلسطين رب سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك بأرزية ربكم ونانزخون نائبهم ولؤم مخلوق مخلوقين ونانزخون قويت آمالتهم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير نعيق دفكم نزل مخلوقين تسوعهم زلقهم نملايكا يخونوا نأنبياء نصالحين إذ يعاتوا من بأر ما يملكون من قطمير قطمير مالت هي قشرة الرقيقة البيضة نجدها في حبة النوى نوى فرنى يتمر مالتها حن... مصمرة اللي حنتات رينيانهم كلها هنا اب تمري ابقات ساعدة ركا غالة. مستحن تاتلاقبات مزيح رب سبحانه وتعالى سيخنزياء خمان اي تغموهومن الله ترينا سبحان الله العظيم ركاقه ولا حنتي قبناتي بالله فبقى ازا قطمير ازيا خنزياء خطغموهوم اي كولون يوم خنزياء اونا اي يوم ابزل دونيازي نزا قطمير كمانان انا خليقيا يزبن ذلو رب سبحانه وتعالى امون قتمر مشفاني قير الله ابتهنت مسمر نا فرت امر ابان رض نزيخمان انا خط... حتى خنده ادرون كندصاص توحيد ولم يعلم أن أحداً من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول زخونة مخلوق دماني هذه مخلوقاتنا نيروبيا تكبراتنا ربسة أنا قبر أزبالي إلا حدثت تكبر ذلك كما حصل من فرعون فرعون تكبر سلزنبوره امبر نمالحس يجزار منه رمبر كم زي ملكو يفلت نيرو زي مخلوقاتها بقدم يزري أزنبوره مالتي حين قال لقومه نهزبون تايلو مالتي فرعون يجزار بزرلو مالتي أنا ربكم الأعلى زي لا عالكو نعيتا قزوء نيل زياب سورة النازعات آية أسرانا ربعتا رخبة وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري سورة القصص الآية ثمانون وثلاثون اب سورة القصص اب آية عنكس كنديم هلاتيو سلاسان شمونتا تايلو أتم سباتاتم هزبيل بجكا إله سبحال يبلكم أنا يقوى إلهناتكم نعيت قزوني فبقى سبحان الله العظيم تكبرناتو أبزت سحوه رب سبحانه وتعالى لما هما ما موسى قروا ام تسوا ما قالت نادى بات بنو اسرائيل تامنوا اللوز نبرت لا اله الا الله حجي امن الله يقول لكن وقت الغرغره روح ندا وسطك والله قد هم قالت ان ذا ما لم يغرغر كم تزول الرسول صلى الله عليه فم حير تكبر ابذبسحوا ولكن فرعون فلتوا ولا حنت غم زي ملخها بزدو ناسي ننبسو غمان كدافع الله كدافعك ألن بما يكارب تحيلوه فأخذ الله هناك للآخرة والأولى له رب سبحانه وتعالى بتي زقبورو تكبارات كفري بقود ما بما يقيرو قتيلوه أما يتحيلوه مالتي وآيق خون دم ما رب خاني إذا كنت أعلمت بكثيرًا، فهو تتكبره إذا كنت أقول له، تقباراتنا يا ربي، كن أمن له، يقبأ مالتي لكن ذلك ليس عن عقيدة، إذا كنت أقول له، إمنت بوشته، إذا كنت أقول له، لكن سلطاناته حففا بلو مالتي، في النهاية، أنا ربنا تكون كبير جميله قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا بارك رب سبحانه وتعالى تاي بلال وجحدوا بها بذات توحيد بذات تكباراتنا يا ربي كحيدوا لكن واستيقنتها انفسهم نفسهم كن بذات امن يا ايلو موش تنكن يا امنوا كم زي خلقوا ان ست ساعات بحري كل زي مخلوقات كم زي خلقوا يا امن يوميل والسائقات انفسهم ظلم ابشركي او دي قوم كمون علوا لعل الناس لهم مذلو اذيا وقال موسى لفرعون فيما حق الله عنه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا سورة الإسراء الآية 102 أب سورة الإسراء ميتا كلتا موسى عليه الصلاة والسلام نفرعون كمزيل تزاربه لقد علمت ما أنزل هؤلاء أي التسع من الأدلة إذا جعلت أدلّا وردو زل ربّ سبحانه وتعالى إيوه أزغات ومطلّك إلا رب السماوات والأرض زخنين سماين مريتن زخسكوس نسي وردو لي إذا انشعت آيات زيئتن بصائر وقاب عين أخا تأمنا اللقاء زخن المعجزان دار أخو خايلون فرعون دعوة قيرلون بتوحيد وإني لأظنك لا يا فرعون مثبورا أنا دماني متأكد يقينا لن نيلو موسى عليه الصلاة والسلام نسخان ثاني مخانكم قالتيو في النهايه قتهلق مخانكم متكبر كل جزاء في النهايه هانك تكبر حزوه انت زي من نسكوينو ابز ساعتزي نبسوا بعلي زد في امالتي متكبر كون فرك هاديفو شركك هاديفو نبتو حيت زياتيو بنعقديفو زي مسيو في النهايه خطفوا يرب سبحانه وتعالى بخوميخ أموسى زخل أجل لأنه رأخا مهما كب أبخا أنا متأكد رب خطفاكي له وفعلا رب خاني بخفو أتها فأنا فرعون أطفئه مالتي ولهذا كان المشركون يقرون بروبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية كفار قريش أبرموا بي أنت قولوا نيرهم مالتي توحيد نيرهم يأملوا اتي تكبراتنا يا ربي امن يا شباب لكن تمشكلاناتهم ابقلوهياني رمانتي ابزوغتنا قلقاليهم حتى ابتروبيا ابتروبوبياني تكبراتنا يا رب سبحانه وتعالى ابو يخوح لله والعياذ بالله كمتن رب سبحانه وتعالى زبالهما التي قال الله تعالى قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون اذا امرت اب ذا مريت زي اظل كله بحكه فولت وتقونكم سي ان من ما ناسكلك حجهته سيطولون لله قل افلا تذكرون ربي خبلق امو دي ربي سمعين مريت الخليق اساي ترزون الك سبحانه وتعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سماين شوعت السمايات زخلق رب سبحانه وتعالى كمون ورب العرش العظيم عرش عبي عرش زخونة زخلق رب دي كونن باللوم سيقولون لله رب يخلقوكم لخاد قل أفلا تتقون ربهم أي تفرحون ربهم أي تقزون باللوم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجا وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ابيده كل زمنه ابيده ابونا ناناته زله كله من يديه والله كم اول ربي يعقب لكن رب سبحانه ربك قد فوذ يذع عقبه يل كنتم تعلمون ازت فولتون دي خوت فولتوتو غنكمبلوا هاي مذكرون نتاخذوا رب زيتو غزو بل لهم ربي... سبحانه وتعالى ان الله صلى الله عليه وسلم سيقولون لله ازقول لكم انا نربز ملكتي قبل خا قل فان تسحرون ما خمي يقرنا دا خمي يغركم دا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم سحر النابلولو اذ كل زخلق از بالكم بعينهم دراهم سكم غيركم بهم سحري حزلنا ما سيتبلوني والله اذ ابسوره المؤمنون رقبو آيا ثمانان اربعة كساب ثمانان تسعته وقال الله تعالى فمن رب سبحانه وتعالى انتهل ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم سوره الزخرف الايه التاسعه اب سوره الزخرف دماني ايات قصر شعاعته رب سبحانه وتعالى انتا ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض سحته سمائم من خلقوا كل شعاعات السماء كموجات امرت من خلقوا من خلقوا النزعه بل همني العزيز العليم أتي. فلذ خونه نزخن نغر زفلت كمون كبريت ازلو عزيز ذخونه ربي بعلي خليقون كم لخ قال ولئن سال ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فان يؤفكون سوره الزخرف الايه 87 كمون تداحت تتكيو منيو ولئن سالتهم من خلقهم نعلمكم كمان خالقكم كذبنا بركم ذخلقكم كذب كبدكم زوجكم ودحرون زي نبيكم خصكم زلوسي من يبلهم فان سيقول لا يقولون الله ربي خبل فان يفكون يعني يصرفون عن عبادتك كبت عبادتي نمتع كاب توحيد نمنتاي يروحكو اللو إلو رب سبحانه وتعالى من رسول صلى الله عليه وسلم الاختهب ومالاتي سلزق قرمكم توحيد الربوبية حتى أتم كفار كفالتون يا كفار قريش أتيتك باراتنا يا رب يقول له ناي ربي يقولون نا يا رب أبزواني الجفري انتاي يقولوا لو مالاتيو الأولياء يخلقون إلو مغنيات نعدم مقام يخلقون في بطون الامهات والعياذ بالله اذ غابوا جهل ولا ابو لهب قدموا التسار من بالله من خلقكم ليقولون الله كل الله لله ربي له لكن انا بزني سمعكم يا جفري سبحان الله اولياء يخلقون في بطون الامهات ودليل كتاب القران امسي يا جفر انت يا دليل كابو له فتبارك الله احسن الخالقين شوف خالقين جمع فتبارك الله احسن الخالق ايبل الخالقين شوف شو سبحان مم. الله يعني نصغاتكم مثل غيركم تقرصوا له هم له سبحانه وتعالى انا كن زي تصاويرنا تقوم زي كونسكاب او زبنسكو بعدي خلقكم لك كسبات خليقه نسوقن بامنيدي وبمارمودي تصرفكم عبي لكم بلوحدي بعنكات تصرفكم مارمود تقبروا لهم اذا يا ترقوناي انا كنكابزي صوره, صورة انا تكون بعلقم تماثيل صور تقبروا لهم كابون لعن خليقه كابون لعن ناتي يبلص يبرد ما ما اقول ما تعبلالو خالقين لي ربي سلاذا اولياء خلقه لهم قل ع ولاتكوا بيقول لهم اذا اول عذ على ابو جهل بع ابو لهب الرب سبحانه شامل للامر الكوني والشرعي فكما انه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسب ما تقتضي حكمته. كم ترى سبحانه وتعالى أبني شرعي أبني علمنا كوني كل تزاز تأزاز ناي ربي. أبني سيوون أتي مم حدارون ناي ربي. نمولو عالم يما حذر ربي سبحانه وتعالى. نقلو مخلوق يما حذره ما لتي. اذي <زق> خاني حكمه يا <ناي> ربي يعني سبحان الله حكمه يا ربي خن <خنصف> وصفوت خن وصفوت وقلنا المسلوه الحكمه يا ربي سبحانه وتعالى يعني هو احكم الحاكمين ربي سبحانه وتعالى وهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات واحكام المعاملات كما قلت شرع عزنا بتوحي جمرك انا يا ربي سنه او ردو زلو وحي الكتاب والسنة نايربي مالتي ورب غانيز دليلو هدايه بو. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم هؤمن ازقاء ارادة الكوني نبلو مالتي ابزع عالم حتى كنفاركم زلو وقيرو لكن شرعا تمتنا اتي ربز فتوة رحي زكاة المالتي فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات ابزع عبادات حنصتوا لنا إلو زخونة ملائكة يقول نبي فعلوهم حنصتوا لنا ولا نأولياء والعياذ بالله عند حرت مع أنه أهل السنة والجماعة أولياء هم زلونا أمننا لكن نتشرعي نيربي سب كحنصتت عيكي لنمالتي ولا نبي يقول ولا ملائكة ولا الأولياء والصالحين أو حاكماً في المعاملات. كم أقول أبت المعاملات. سبحانه وتعالى هناك مرعا قدائي. هناك والشراء. كنقزيق, كنشهيد, كنلوت. كل ذلك ربي أزيزه ومالتي. ربي يوحان تسوه. إذا كنت أقول لكم سابون بعلوخ قبرة يخيل يندحريله فقد أشرك به برب شركي قبرة الله شرعي ناي رب ترحيزه سب ولم يحقق الايمان اذا جن امنت بالله تايلو تحقق ايمان ازي امانه ازي لذلك بحكي انت بربنا امنينا اننا بالكوننا توحيد الربوبيه تقدم كان امن لنا سودماني توحيد الله بافعاله بس تكبراتنا يا ربي خلينا نعمل يا ربي ما يزوقك يا ربي تعنا ازهب ربي والله تزهر ربي وإلا أن نحن نطبع عن تخمزقات من ناين فلت المالات كم تربي سبحانه وتعالى زبوله قرآن مالاتي إن الله عنده علم الساعل قيامة معاسية ربي زفلت جبريل عليه الصلاة والسلام من رسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة مسبله من مسؤول عنها بأعلى من الساعل معاس مغانا تحتاتاين حتاتاين أين فلتاني نايلو حتاتاين من مالت يا شباب جبريل عليه الصلاه والسلام تحاتت ايمن رمالي الرسول صلى الله عليه وسلم بقى افضل عليه الله عليه وسلم كب زي فلطه الله عنده علم الساعه وينزل الغيث, وينزل الغيث. علم وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام ابو حسن و ديديو قال ديو كلت اديو كنده نقول له دو ازي نايرب صراحه ابو زوان نازغن بحكمنا هذا افلت علو لكن قرص حيحازو كله ازي يقول عزي ابو ماحسن زلو يفلتوني قال لي شهر كد. قرضه مسو و صو جم يفلتوا طيب بدو حرزي بارك الله فيكم وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام اذ كل تبراتنا يا ربي واذا مرضت فهو يشفين ربي شافي اذن توحيد كنزرقو حل لنا مالتي بحلفتهم ابو تسنان ادي تسنان توحيد حضرهن الالموم يغبا مالتي علم الغيب فليد الدم ما بيجك حدا ربي يا ال ذهب كوني يا شباب لو ما عتيل توحيد الربوبيه وسنه وسد ماتك قبراتنا يا ربي مالتو ابزمس زلو ان شاء الله بزعبه توحيد الالوهيه كنوصل مقزعتينا حدا ربي تراحي جباء مخانو كمون بزعبه الايمان باسماء الله وصفاته توحيد الأسماء والصفات وان ان شاء الله كنوصلوا باب معلتو جزاكم الله خيرات انلكم سر السمعكم لي بارك الله فيكم وبلغكم اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته